أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل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 الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المقيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الأحمال أجلهن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 اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فتترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا فكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عِلْمًا.